أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون مازل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشتون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك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 كلا يأكلون في بطونهن إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 بسم الله الرحمن الرحيم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفسك بما كسبت أن تبسل بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا شفيع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 وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعدوا فيها.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 أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 يطلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون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 111-ثم إن لهم عليها لشربا من حميم 112-ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 113-بسم الله الرحمن الرحيم 114-هذا وإن للطاغين لشر مآب 115-جهنم يصلونها فبئس هذا حميم وغساقه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 وآخر من شكله أزواج بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَمْتَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما ان وسقوما ان حميما, وسقو حميما بسم الله الرحمن الرحيم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 121-ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 122-لآكلون من شجر من زقوم 123-فمالئون منها البطوم 124-فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 بسم الله الرحمن الرحيم. فذووه فغلوه، ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا، درعها سبعون ذراعا.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 122-إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 123-ولا يحر على طعام المسكين 124-فليس له اليوم هاهنا حمين 125-ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غصة وَعَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 121-إن جهنم كانت مرصادا 122-للطاغين مآبا 123-لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 125-إلا حميما وغساقا جزاء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 وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسم الله الرحمن الرحيم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 121-هل أتاك حديث الغاشية 122-وجوه يومئذ خاشعة 123-عاملة ناصبة 124 حامية 125-تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا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 وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أَن تبسل نفس بما كسبت أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا شفيع وَإِذْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا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 بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء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 فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها ودوقوا عذاب الحريق.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 111-ثم إن لهم عليها لشوبا مِن من حميم 112-ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 113-بسم الله الرحمن الرحيم 114-هذا وإن للطاغين لشر ومآب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 جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغزاق وآخر من شكله أزواج بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِينِ فَخُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلَى سَوَائِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّ فَأُقَرَّ أَسْهَى مِنْ عَذَابِ الْحَمِينِ دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ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 إن هذا ما كنتم به تمترون بسم الله الرحمن الرحيم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 من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما ان وسقوما ان حميما, وسقو حميما بسم الله الرحمن الرحيم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 121-ثم إنكم أيها الضالون المكذبون مِنْ لآكلون من شجر من زقوم 123-فمالئون منها مِنَ 124-فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين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 فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم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 ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 122-هل أتاك حديث الغاشية 123-وجوه يومئذ خاشعة 124-عاملة ناصبة 125-تصلى حامية 126-تسقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا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 انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبصر نفس بما كسبت ان تبصر نفس بما كسبت ليس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 129. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم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 عذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم.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 115. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 116. من ورائه جهنم ويسخى من ماء صديد 117. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه, ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 فَلْيَكْفُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها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 111-قلعها كأنه رؤوس الشياطين 112-فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 113-ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم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 ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> هذا وإن للطاغين لشر وما آب جهنم ما يصلونها فبيئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق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 بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ دِقَاءٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَنْذِرُ بِهِ تَمْتَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشالدين وأنهار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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً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 122-هل أتاك حديث الغاشية 123-وجوه يومئذ خاشعة 124-عاملة ناصبة 125 حامية 126-تسقى من عين آمية 127-ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ويشتون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك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 لا يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار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 لا من دون الله ولي وَلَا شفيع وَلَا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 ذَهَبَ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 Bismillahi r-Rahmani r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 سَلْ يَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفقا.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 ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم ما يصلونها فبيئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساقه وأخر من شكله أزواج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 يقال انك أَنتَ العزيز الكريم ان هذا ما كنت به تمكرون بسم الله الرحمن الرحيم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 مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَبَّثٍ لِلشَّارِلِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا، درعها سبعون ذراعا.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 ان جَهَنَّمَ مَكَانَتِ مَرْصادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّا يَبِثُونَ فِيهَا أَحْقَابًا لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا دَرَدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً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 121- وكذبوا بآياتنا كذابا 122- وكل شيء أحصيناه كتابا 123- فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسم الله الرحمن الرحيم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 121-هل أتاك حديث الغاشية 122-وجوه يومئذ خاشعة 123-عاملة ناصبة 124-تصلى حامية 125-تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيد فيها أعيد فيها ودوق عذاب الحريق.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 وآخر من شكله أزواجه بسم الله الرحمن الرحيم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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار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 من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما أنحميما وسقوما أنحميما فقد طع بسم الله الرحمن الرحيم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 121-ثم إنكم أيها الضالون المكذبون مِنْ لآكلون من شجر من زقوم 123-فمالئون منها البطوم 124-فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين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 بسم الله الرحمن الرحيم قدوه فغلوه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 121-ثم الجحيم صلوه 122-ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا, درعها سبعون ذراعا فاسلكوه 123-إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وَلَا ولا يحض على طعام المسكين 125-فليس له اليوم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 إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبى لاديثن فيها أحقادا لا يذوقون فيها بردوا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء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 122-هل أتاك حديث الغاشية 123-وجوه يومئذ خاشعة 124-عاملة ناصبة 125-تصلى حامية 126-تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا الا كما ياكلون في بطونهم إلا النار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 لا من دون الله ولي ولا شفيع ولا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يؤخذ منها هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من فيها.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 111-قلعها كأنه رؤوس الشياطين 112-فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 113-ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين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 ثم إن مرجعهم إلى الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> هذا وإن للطاغين لشر وما آب جهنم ما يصلونها فبيسالمهاذ هذا فليذوقه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج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 بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأسين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما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 114. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار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 من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما حميما وسقوما حميما فقطع امعاءهم بسم الله الرحمن الرحيم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 122-إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 123-ولا يحض على طعام المسكين 124-فليس له اليوم هاهنا حميم 125-ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم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 122-هل أتاك حديث الغاشية 123-وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 125-تصلى حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك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 غاب بما كانوا يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم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 واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. ve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 سل يكفر ان اعتدنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيث يغاث بما انك المهليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 طلعها كأنه رؤوس الشياطين 112 لا لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم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 121-Bismillahirrahmanirrahim 122-Hada wa'in littagin lashar mab 123-Jahennem yaslownaha fabitsa almihad 124-Hada falyaduquohu hamimu wagzaq 124-Wa'aqar min shaklihi ezwaj 125-Hada falyaduquohu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 وق ان انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنت به تمكرون بسم الله الرحمن الرحيم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 وأنهار من خمر لدة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه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 121-ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 122-لآكلون من شجر من زقوم 123-فمالئون منها مِنَ 124-فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحر على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم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 هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا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 <laughs> ...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 ولا من دون اللَّهِ ولي وَلَا شفيع وَلَا شفيع وإن تعدي كل عدل الله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 لِيَكْفُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 111-قلعها كأنه رؤوس الشياطين 112-فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون 113-ثم إن لهم عليها لشربا من حميم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 ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تُنْذَرُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب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 غَـابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 Bismillahi r-Rahmani r min Rabbikum.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 لِيَكْثُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 111-قلعها كأنه رؤوس الشياطين 112-فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون 113-ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم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 Thema inna marjgamla ila al-jahin Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Hada ve inna latta'gin la shur wa maab. Jahan ma yaslouna fbi eslemi had. Hada hamimu wa min shaklihi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 118. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار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 فسلكه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على قعام المسكين فليس له اليوم هونا حميد ولا قعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم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 إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبى لاديثن فيها أحقادا لا يذوقون فيها بردوا ولا شرابا إلا حميم وغساق جزاء.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 إنما يأكلون في بقونهم رؤ وسيصلون سيرا بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعب ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت أن تبسل نفس بما كسبت ليس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 لا من دون اللَّهِ ولي ولا شفيع وَلَا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يؤخذ منها هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 129-إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ثم إن لهم عليها نشرب من حمين.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 121-Bismillahirrahmanirrahim 122-Hada <سؤال> وإن للطاغين لشر مآب 123-Jahennem يصلونها فبئس المهاد 124-Hada فليذوقوه حميم وغزاق 125-Wa-خر من شكله أزواج 126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 فسلكه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هونا حميد ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ بسم الله الرحمن الرحيم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 وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلٌ إِنَّ لَدَيْنَا الْكَلَمُ وَجْحِمَ وَطَعَامًا ذَغْصَتِهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِالطَّاغِينَ مَا أَبَى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 فيها لا يذوقون فيها دردا ولا شرابا 123-إلا حميما وغساقا جزاء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 هؤلاء كلا يأكلون في بطونهم إلا نار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار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 ولا من دون اللَّهِ ولي وَلَا شفيع وَلَا شفيع وإن تعدي كل عدل الله يؤخذ منها هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 فَلْيَكْثُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيده فيها.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 ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم ما يصلونها فبيسالمها هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 ثمَّ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِينِ دُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّهَا ذَا مَقْتُوٌّ بِهِ تَمْتَرُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماءٍ غير آسى وأنهار من لبان لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين من عسل مصفى، ولهم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 ان جَهَنَّمَ مَكَانَتِ مَرْصادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّا يَبِثُونَ فِيهَا أَحْقَابًا لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً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 122-هل أتاك حديث الغاشية 123-وجوه يومئذ خاشعة 124-عاملة ناصبة 125-تصلى حامية 126-تسقى من عين آنية 127-ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 إنما يأكلون في بقونهم نارا وسيصلون سيرا بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبوا ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسك بما كسبت أن تبسل نفسك بما كسبت ليس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 بسم الله الرحمن الرحيم اليه مرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب, أليم وعذاب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 أدب أليم بما كانوا يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتح وخب كل جبار عديد من وراه جهنم ويسقى من ماء صديد.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 يتجرعه ولا يكاد يسيه ويأتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء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 Thema inna marjgamla ila al-jahin. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hada, inna lattaqin la shur wa maab. Jhan nam yaslouna, fbi eslemi had. Hada, faliyduquu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 وَقَالَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَمْتَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ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 وأنهار من لباني لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة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 124-إن جهنم كانت مرصادا 125-للطاغين مآبا 126-لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 128-إلا حميما وغساقا جزاء